ب س م ِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح ْ م ن ا ل ر َّ ح ي م ط ا س ِ م ي م ت ِ ل ك آ ي ا ت ُ ا ل ك ت َ ا ب ِ ا ل م ُ ب ي ن ل ع َ ل ك َ ب ا خ ع ن ف س َ ك َ أ َ ل ا ي ك ُ و ن و ا م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن إ ِ ن ش َ أ ْ ن ن ُ ن َ ز ِّ ل عَلَيْهِم م ِ ن َ ا ل س َّ م ا ء آيَةً فَظَلَّتْ أ َ ع ْ ن َ ا ق ُ ه ُ م ل ه ا خ َ ا ض ِ ع ي ن وَمَا ي َ أ ت ي ه ِ م م ِ ن ذ ِ ك ر ٍ م ِ ن َ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إ ِ ل َ ا ك ا ن ُ و ا عَنْهُ م ُ ع ْ ر ِ ض ي ن فَقَدْ كَذَّبُوا ف َ س َ ي َ أ ت ِ ي ه ِ م ْ أ َ ن ب َ ا ء ُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أ َ ن ب َ ت ْ ن َ ا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 قَالَ كَلَّا ف َ ا ذ ه َ ب َ ا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا إ ِ ن ا مَعَكُمْ م ُ س ْ ت َ م ِ ع و ن ف َ أ ت ِ ي َ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ ف َ ق ُ و ل ا إ ِ ن ا ر َ س ُ و ل رَبِّ ا ل ْ ع ا ل َ م ِ ي ن أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إ ِ س ر ا ئ ي ل وَأَلَمْ ن ُ ر َ ب ّ ك َ ف ي ن َ ا و َ ل ي د ً ا و َ ل َ ب ِ ث ت َ ف ي ن َ ا م ِ ن ع ُ م ُ ر ك َ س ِ ن ي ن و َ ف َ ع َ ل ت َ ف َ ع ل َ ت َ ك َ الَّتِي فَعَلْتَ و َ أ َ ن ت َ مِنَ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن َ قَالَ ف َ ع َ ل ت ُ ه َ ا إِذًا وَأَنَا مِنَ ا ل ض ّ ا ل فَفَرَرْتُ م ِ ن ك ُ م ل ََّ ا خ ِ ف ْ ت ُ ك ُ م ف َ و ه َ ب َ ل ر َ ب ّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ م ُ ر ْ س َ ل و َ ت ِ ل ك َ ن ع م َ ة ٌ ت َ م ُُّ ه َ ا ع َ ل ََّ أَن ع ََّ ت َ بَنِي إ س ْ ر ا ئ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 ق َ ا ل ر َ ب ّ ك ُ م ْ وَرَبُّ آ ب َ ا ئ ِ ك ُ م ا ل أ َ و َّ ل ي ن قَالَ إ ِ ن ّ ر َ س ُ و ل َ ك ُ م ا ل َّ ذ ي أُرْسِلَ إ ل َ ي ك ُ م ْ ل َ م ج ْ ن ُ و ن قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا ب َ ي ن َ ه ُ م َ ا إِن ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ق ِ ل ُ و ن قَالَ ل ئ ِ ن ِ ا ت َّ خ َ ذ ت َ إ ِ ل َ ه ً ا غ ي ْ ر ِ ي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ا ل م َ س ْ ج ُ و ن ِ ي ن قَالَ أ َ و ل َ و جِئْتُكَ بِشَيْءٍ م ُ ب ِ ي ن قَالَ فَأْتِ بِهِ إ ن كُنتَ مِنَ ا ل ص َّ ا د ِ ق ِ ي ن فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ م ُ ب ِ ي ن وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ل ِْ ن َ ا ر ي ن قَالَ لِلْمَلَأِ ح َ و ل َ ه ُ إ ِ ن ّ هَذَا لَسَاحِرٌ ع َ ل ِ ي م ي ر ي د أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أ َ ر ض ِ ك ُ م ْ ب س ِ ح ر ِ ه ِ فَمَاذَا ت َ أ م ُ ر ُ و ن ق ا ل ُ و ا أ ر ْ ج ِ ه ْ و َ أ َ خ َ ا ه و َ ب َ ع ْ ض ي الْمَدَائِنِ ح َ ا ش ِ ر ي ن يَأْتُوكَ ب ك ُ ل ِّ س َ ح َ ا ر ٍ ع َ ل ِ ي م ف َ ج م ع ا ل س ح ر َ ل م ي ق ا ت ي و م م ع ل و ن و ق ي ل َ ل َ ا س ه َ ا أ ت م م ج ت م ع و ن ل ع َ ن ا ن ت ب ع ا ل س ح ر َ ة َ إِ ك َُ ه م ا ل غ ا ل ِ ب ِ فَلَمَّا ج َ ا ء السَّحَرَةُ ق َ ا ل و ا ل ِ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ آ ي ن لَنَا ل أ َ ج ْ ر ً ا إِن ك ُ ن ّ ا نَحْنُ ا ل ْ غ َ ا ل ِ ب ِ ي ن ق َ ا ل ن َ ع َ م و َ إ ِ ن ك ُ م إِذًا م ِ ن َ ا ل ْ م ُ ق َ ر َّ ب ِ ي ن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 ف َ ل س َ و ْ ف َ ت َ ع ل َ م ُ و ن ل َ أ ق َ ط ِ ع ن أ َ ي د ِ ي َ ك ُ م ْ وَأَرْجُلَكُمْ م ِ ن خِلافٍ و َ ل َ أ ُ ص َ ل ِّ ب َ ن َّ ك ُ م أ َ ج م َ ع ي ن َ ق َ ا ل و ا لَا ض َ ي ر َ إ ِ ن ا إ ل َ ى رَبِّنَا م ُ ن ق َ ل ِ ب ُ و ن إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في ا ل م د ا إ ن ح ا ش ر إِنَّ ه ؤ ُ ل َ ا ء ل ش ِ ر ذ م َ ة ٌ ق َ ل ي ل ُ و ن َ و َ إ ِ ن ّ ه ُ م ل َ ن ا ل َ غ ا ئ ِ ب ُ و ن و َ إ ِ ن ا ل َ ج َ م ي ع ٌ ح َ ذ ِ ر و ن َ ف َ أ خ ْ ر َ ج ْ ن َ ا ه ُ م جَنَّاتٌ و َ ع ي و ن ٌ وَكُنُوزٌ و َ م َ ق ا م ٌ ك َ ر ي م ٌ كَذَلِكَ و َ آ ر َ ث ْ ن َ ا ه ا بَنِي إ س ْ ر ا ئ ِ ي ل َ ف َ ت َ ب َ ع ُ و ه ُ م م ُ ش ْ ر ِ ق ي ن فَلَمَّا ت َ ر َ ا ل ج َ م ْ ع َ ا ن ِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إ ِ ن ا ل َ م د ْ ر َ ك ُ و ن َ قَالَ كَلَّا إ ِ ن م َ ع ي ر َ ب ّ ي س َ ي ه د ِ ي ن فَأَوْحَيْنَا إِلَى م ُ س َ ى أَنْ ي ض ا ض ر ِ ب ع َ ص َ ك َ ا ل ب َ ح ر َ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا م س َ و َ م َ ن م ع َ ه ُ أ َ ج م َ ع ي ن ث م َّ أَغْرَقْنَا ا ل ْ آ خ َ ر ي ن إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ة ً وَمَا ك ا ن َ أَكْثَرُهُم م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن و َ إ ِ ن رَبَّكَ ل َ ه ُ و ا ل ْ ع َ ز ي ز ا ل ر َّ ح ِ ي م و َ أ ت ل ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م نَبَأَ إ ِ ب ر َ ا ه ي م إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ت َ ع ْ ب ُ د ُ و ن ق َ ا ل و ا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا ع َ ا ك ِ ف ِ ي ن قَالَ ه َ ل ي َ س ْ م َ ع و ن َ ك ُ م ْ إِذْ ت َ د ْ ع ُ و ن أَوْ ي َ ن ف َ ع ُ و ن َ ك ُ م أَوْ ي َ ض ُ ر ّ و ن قالوا بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون قال أ ف َ ر َ أ َ ي ْ ت ُ م م ا كُنتُمْ ت َ ع ْ ب ُ د ُ و ن أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ا ل أ م ُ ق َ د َ م و ن فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين و ا ذ ي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 و َ ج ْ ع َ ل ن ي م ِ ن وَرَثَةِ جَنَّةِ ا ل ن َّ ع ي م و َ ا غ ف ِ ر ل ِ أ َ ب ي َ إ ِ ن ه ُ كَانَ مِنَ ا ل ض َّ ا ل ي ن وَلَا ت ُ خ ز ِ ن ِ ي يَوْمَ ي ُ ب ْ ع ث ُ و ن يَوْمَ لَا ي َ ن ف َ ع م َ ا ل ُ و َ ل ا ب َ ن ُ و ن إِلَّا مَنْ أَتَى ا ل ل َّ ه ب ِ ق َ ل ب ٍ س َ ل ي م و َ أ ُْ ل ِ ف َ ت ِ ا ل ج َ ن َّ ة ُ ل ل ْ م ُ ت َّ ق ي ن و َ ب ُ ر ّ ز َ ت ِ ا ل ج َ ح ي م ُ ل ل ْ غ َ ا و ي ن وَقِيلَ ل َ ه ُ م أ َ ي ن َ مَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ْ ب ُ د ُ و ن م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ هَلْ ي َ ن ص ُ ر و ن َ ك ُ م أَوْ ي َ ن ت َ ص ِ ر ُ و ن ف َ ك ُ ب ك ِ ب ُ و ا فِيهَا ه ُ م و َ ا ل غ َ ا و و ن و َ ج ن و د ُ إ ِ ب ْ ل ي س َ أ َ ج م َ ع ُ و ن ق ا ل و ا وَهُمْ فِيهَا ي َ خ ْ ت َ ص م ُ و ن َ كَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ م ُ ب ِ ي ن َ إِذْ ن ُ س َ و ّ ي ك ُ م بِرَبِّ ا ل ع َ ا ل م ِ ي ن وَمَا أ َ ض َ ل ن َ ا إ ِ ل ّ ا ا ل م ُ ج ر م ُ و ن فَمَا ل َ ن ا م ِ ن ش َ ا ف ِ ع ي ن وَلَا ص َ د ي ق ٍ ح َ م ي م ف َ ل َ و أ ن لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ة ً وَمَا ك ا ن َ أ َ ك ْ ث َ ر ه ُ م م ُ ؤ م ِ ن ِ ي ن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ا ل له ع ز ي ز ا ل ر َّ ح ِ ي م كَذَّبَتْ ق َ و ْ م ن و ح ٍ ا ل م ُ ر ْ س َ ل ي ن إِذْ قَالَ ل َ ه ُ م أ َ خ ُ و ه ُ م نُوحٌ أَلَا ت َ ت َّ ق ُ و ن إ ِ ن ّ ي ل َ ك ُ م رَسُولٌ أ َ م ي ن فَاتَّقُوا ا ل ل َ ه و َ أ َ ط ي ع ُ و ن وَمَا أ َ س ْ أ َ ل ك ُ م ْ عَلَيْهِ مِنْ أ َ ج ر ٍ إ ن ْ أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا ع َ ل ى رَبِّ ا ل ْ ع َ ا ل َ م ِ ي ن فَاتَّقُوا ا ل ل َ ه و َ أ َ ط ي ع ُ و ن ق ا ل ُ و ا أ َ ن ُ ؤ م ِ ن ُ ل َ ك و َ ا ت َّ ب َ ع ك َ ا ل ْ أ َ ر ْ ذ َ ل ُ و ن قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ع م َ ل ُ و ن p إن ن, ن, ن ح n t motivated at the valley moi hysabuhum illa ن l a rabbi low tash àruun २o màtails appl stuk 叙ิ a ن ا إلا na þیر! ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ت ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү ү وََالَ رَبّ قَوْمِ كَذَّبُون فَفْتَحْبَيْنِي وَبَيْنَهُم فَتح وَنَجنِي وَمَمَّعمِنَ المُؤمِنين ف َ أ ج ي, ف ج ي ن َ ه و م ََ ع ه ف ي ف ُ ل ل ك ِ م ش ح و ن َّا أ غ ر ق ن ا ب ع د ا ل ب ا ق في إِ فيِي ذ ل ِ ك َ آ ي ت و م ا ك م ا ن َ ك ث ر ه م م ؤ م ن ي ن و َ إ ر ب ك لَهُ العزيز ا ل ر ح ي م ك ذ ب ت ع َ د م ُ ر ر س ل ي ن إ ذ قَالَ ل َ ه ُ م أ اخُوهُمْ هُودٌ ل ا تَتَّقُونَ ن ّ ي لَكُمْ ر َ س ُ و ل أ امين فَاتَّقُوا الله و َ أ َ ط ي ع ُ و ن وَمَا أ َ س ْ أ ل ُ ك ُ م ْ عَلَيْهِ م ِ ن أ َ ج ر ٍ إ ن أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا ع ل ى رَبِّ ا ل ْ ع َ ا ل َ م ِ ي ن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 وَاتَّقُوا ا ل ذ ي أَمَدَّكُمْ بِمَا ت َ ع ل َ م ُ و ن أ َ م َ د َّ ك ُ م ب أ َ ن ع ا م ٍ و ب َ ن ي ن وَجَنَّاتٍ و َ ع ي ُ و ن إ ِ ن ي أَخَافُ ع َ ل َ ي ك ُ م عَذَابَ يَوْمٍ ع َ ظ ي م Idi s t س f f sem łość aga студ Harriet Sharma, he said ا, إ ل piorata, alla imna oradittawa, ugh d eben nim ta kun mina alwaidvin. Fi Ds but I'llkaan 초 d a m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 إ ن ِّ ي لَكُمْ رَسُولٌ آ م ي ن فَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ أ َ ط ي ع ُ و ن وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ م ِ ن أ َ ج ر ٍ إ ن أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا ع ل ى رَبِّ ا ل ْ ع َ ا ل م ِ ي ن أ َ ت ُ ت ر َ ك ُ و ن َ فِيمَا هُنَا آ م ِ ن ي ن فِي جََّكِم وَع وَزُروعي وَنَخْلِون طَلْعُهَا هَظ و َ ت َ ح ت و ن م ِ ن َ ج ب ا ل َِ و ت َ فَرِهِ ف َ ت ق ُ ا ل ل ه و َ ط ي ر و ن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 م َ ا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ م ِ ث ل ُ ن َ ا ف َ أ ت ِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ا ل ص َّ ا د ِ ق ِ ي ن ق ا ل َ ه َ ذ ه نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ م َ ع ْ ل ُ و م و َ ل َ ا ت َ م َ س ّ و ه َ ا ب ِ س ُ و م إن فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين و َ إ ِ ن رَبَّكَ لَهُوَ ا ل ع ز ي ز ا ل ر َّ ح ي م كَذَّبَتْ قَوْمُ ل و ط ن ا ل م ُ ر ْ س َ ل ي ن إِذْ قَالَ ل َ ه ُ م أ َ خ و ه ُ م ْ ل و ط ٌ أ َ ل ا ت َ ت َّ ق ُ و ن إ ِ ن ي لَكُمْ رَسُولٌ أ َ م ي ن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 ل ل و َ ت َ ذ َ ر و ن َ مَا خَلَقَ ل َ ك ُ م ر َ ب ُّ ك ُ م مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أ َ ن ت ُ م ْ قَوْمٌ ع َ ا د ُ و ن قَالُوا ل َِ ن ل م ت َ ن ت َ ه ي َ ا ل ُ و ط ُ ل َ ت َ ك و ن َ ن مِنَ ا ل م ُ خ ْ ر َ ج ي ن قَالَ إ ِ ن ّ ي ل ِ ع م َ ل ك ُ م مِنَ ا ل ق َ ا ل ي ن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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ا ل ْ م ُ ن ذ َ ر ِ ي ن َ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَتِ الْمُرْسَلِينَ إ ِ الم <ين> ذ قَالَ ل َ ه ُ م ش ُ ع ب ٌ أ َ ل َ ت َ ت َّ ق ُ و ن إ ِّ ي لَكُمْ رَسُولٌ أ َ م ي ن ف َ ت َّ ق ُ ا ا ل ل َّ ه و َ أ َ ط ع ُ و ن وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أ َ ج ر ٍ إ ن أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا ع ل ى رَبِّ ا ل ع ا ل َ م ي ن أَوْفُوا ا ل ك َ ي ل َ وَلا ت َ ك ُ و ن و ا مِنَ ا ل م ُ خ ْ س ِ ر ي ن و َ ز ِ ن و ا ب ِ ا ل ق ِ س ط ا س ِ ا ل م ُ س ت َ ق ي م وَلا تَبْخَسُوا ا ل ن ّ ا س َ أ َ ش ي ا ء وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إ م َ أ َ ن ت َ مِنَ م ُ س َ ح ِّ ر ِ ي وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ, علي من السَّمَاهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَ رَبِّيَ أَمُ بِمَا تَععمللُون فَكَذَّبُهُ فَأَخَذَهُم عَذاابُ يَوْمِ الظُلَّ إِهُ كََ عَذَبَ يوْمِن عَظِي إِ فِي ذَلِكَ آيَتَأُ وَمَا كانََ أ َ ك ْ ث ر ه م م ؤ م ن ي ن و َ إ ِ ن ر َ ب ك َ ل َ ه ُ و ا ل ع ز ي ز ا ل ر َّ ح ِ ي م و َ إ ِ ن ه ُ ل َ ت َ ن ز ي ل ر َ ب ّ ا ل ع َ ا ل م ي ن ن َ ز َ ل بِهِ ا ل ر ّ و ح ا ل أ م ي ن ع ل ى ق َ ل ب ِ ك َ ل ِ ت ك ُ و ن َ مِنَ ا ل م ُ ن ذ ِ ر ي ن بِلِسَانٍ ع ر َ ب ِ ي ٍ م ُ ب ي ن و َ إ ِ ن ّ ه ُ لَفِي زُبُرِ ا ل أ َ و َ ل ي ن أ َ و ل َ م ي َ ك ُ ن ل ه ُ م آيَةٌ أَن ي ع ْ ل ِ م َ ه ُ عُلَمَاءُ بَنِي إ ِ س ر ا ئ ِ ي ل وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ ع ل ى ب َ ع ض ا ل أ ع ْ ج م ي ن َ ف َ ق َ ر َ أ ه ُ ع َ ل َ ي ه ِ م ْ م ا ك ا ن ُ و ا بِهِ م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي ق ُ ل و ب ِ ا ل م ُ ج ر ِ م ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ بِهِ حَتَّى ي َ ر َ و ا ا ل ع َ ذ َ ا ب َ ا ل أ ل ي م فَيَأتِيَهُم بَغْتَتَ وَهُم لا يَشعرُون فَقولُولواهْ نَحْنُمَُرُ أ َ ف ب ع ذ ا ب ن ا ي س ت ع ج ل و ن أ ف ر َ ت َ إ َ ت ع ن ا ه م سِن ثمَُّ كان كان هُ كانَُعَدُون مَا أَغْنَعَنهُم كَُيُمَتَّعُ وَمَا أَهلَكنَ مِنْ قَريَةٍ إِللاا لَهَمُذِرُون ذِكرَوَمَاكُ ظَالِمِ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 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ, من الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ و َ ت َ ق <وم> َ <وت> <ين> ل ّ ب َ ك َ ف ي ا ل س َّ ج د ِ ي إ ِ ه ُ ه ُ ا ل س َّ م ع ا ل ع ل ي ه َ ل أُنَبِّئُكُمْ ع َ م َ ن ت َ ن ز َّ ل ا ل ش َّ ي ا ط ي ن ت َ ن ز َّ ل ع ل ى ك ُ ل ّ أ َ ف ا ك ٍ أ ث ي م ي ُ ل ق ُ و ن َ ا ل س َّ م ع و َ أ ك ث َ ر ه ُ م ك َ ا ذ ب ُ و ن َ و ا ل ش ع ر َ ا ء ي َ ت ب ع ه ُ م ا ل غ َ ا و و ن أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا و َ ا ن ت َ ص َ ر ُ و ا م ِ ن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ي ن ق ل ب و